بارات بارات ای سلام من کبَر اِیتک مای مای انوح علي يا اخي ابني ومن ينوح وياي والهو يايبلاهين مثل بلواي اما الخطاب موجه إلى صاحب العصر والزمان وهذه ليلة التتويج انقلوا وحدهم يا بن ضي غام دنهاب وحدها سيوف البلغراب سلهال وحدها ما ضلت تنسى الذي ضلت ما ضا تنسى الذي الله <متغلق> اجد وحدها يا زينب بتعلي بالغاضريه متغاجك يهد مايك عويصل ومتفيك يفيل حسين ويصي الليل يا حجه الله ترى الهسه بعد بي الا ابن ويصي الليل ولع الحميه بارك الله بيك ليلة التتويج وهذه الليله وانت بمكانك اريد الكل جلوس جلوس المجلس الكل ان شاء الله بيعوي الإمام وتسمعني صلوات حيدريه باعلى واعلى واعلى اصواتكم